بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن ومن شر باسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن ومن شر حاسد إذا